يخرجُونَ الرسُول وَإَّكُمْ أَْ تُؤمنِنوا بالِلههِ رَبِّكُمْ إن كُُم خََجُم جهاد إنِ كُُم خََجُم جهادًا فيِي سَبلي وَبتِغأَمرضَاتِ تُسِغونَ إلييهِم بالِالمَوَدَّةِ وَأَن أعلممُ بِماَا أأَخفَييتُم وَماَا عللَنتُم. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا له تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما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 يعلم بايمانهم فان علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن نحل لهم ولا هم يحلون لهم واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وَسألُ م أَفَقُتُم والْيسْألوا مَا أَفَقوا ذِكُم حُكم الله يَحكُم بَكم والله عليم حَكيم وَإِنفتَكُم شيءيء من زواجِكُم إقُفَّارِ فَقبَبتُم فَآتُ الذينَ ذهبت فآتُ الذيينَ ذذهبت أَزواجهُم مِمثلمَا أَفَق وَاتَّقُ الله الذي آاتُم بِهِ مُؤمنون.